Inna alhamdulillah, ahmadhu wa astagfirhu wa astaghfirhu wa astaghfir, og سلم. من الوصول الثالة. التي يجب على الانسان معرفتها. وكل رب سيسند عنه في قبله. طالب طيب Thank you. Let's yeah. go. Aha, du er ابتعد عن امتعد ولا والرواح. واننا نقول ان النبي هو الذي اعلم عليه الصلاة والسلام في قوله من احدث في ابننا هذا ما ليس منه فهرة. والنشر بنفس الطريق كما هي عادة تعود على الناس في كل عام. لتاليش من الثاني عشر من هذا الشهر ما يسمى في يوم المولد او Oh,